وحده لا كريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحده وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله فبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه قال ما ترك بعد فتنه اشد على الرجال من النساء رواه مسلم هذا الحديث يا عباد الله نراه اليوم عيانا وهو دال صراحه على ان الفتنه بالنساء من اشد الفتن بل أشدها وأعظمها على الرجال والمتأمل في أحوال كثير من المسلمين اليوم فضلا عن غيرهم من الكفار لا يرى سعارا تجاه شهوة الجنس وولغا في مستنقعاته الآثمة فما أكثر العاسفين على متابعه القنوات الفضائيه لا شيء الا من اجل النساء وما اكثر العاسين على شبكات الانترنت يسعون لمسخ اخلاقهم ومرواتهم بايديهم يلاحقون برامج الرذيله وما اكثر الذين يشدون رحالهم الى بلاد الكفار وبلاد الفجور تلبية لشهواتهم المحرمة وإلى الله المستكى لقد تكالبت شياطين الإنس والجن على استاد عفاف المرء المسلم على استاد عفاف المسلمين وأخلاقهم تصديقا لقول الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويُريد الذين يستدعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما ومن المعلوم ان من ارخه العنان لشهوته فان شعارها لا حد له ولا انقضاء واذا كان الشخص المولع بالدنيا لا يشبع من المال كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم انه قال لو كان لابن ادم واديان من ذهب لبطغى ثالثا ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب هذا بالنسبه للمال فما بالكم بالشخص الذي يولع في شهوه الجنس دون غابط ولا رادع لا يقف عند حد اننا يا عباد الله نرى ونسمع ما يدل على ان اكثر اهتمامات المسلمين اليوم انما هي بالجنس في الصحف وفي وسائل الاعلام ما نسمع ونرى من دعايات للعيادات التي تعيد الذكوره الى ايام الصبا وفي الصيدليات يدخل كثيرون يبحثون عن كل مهيج للشهوه فالذي كبرت سن كبرت سنه يبحث عما يرجع حاله الى ايام الماضي والشاب يبحث عن اي شيء يثيره ويضمه الى قافله هؤلاء البهاء الذين يراهم في الشاشات وعبر شبكه الانترنت هذا هو الحال ولا يظن احد ممن يمارس هذه الرذائل ان الامه لا تدري عنه الله عز وجل يطلع عليه قبل كل احد ولكن الناس ايضا يعرفون فان كثيرا من اهل الاسلام مع الاسف لم تعد اهتماماتهم ولا احدث مجالسهم الا في مثل هذه الامور ثم بعد ذلك نستغرب نستغرب من بعض الرجال الذين بلغوا من الكبر عتيه كيف لا ينصحون بناتهم كيف لا يكونون اوصياء على هؤلاء المراهقات في لبس هذه لبسهم لا تستغرب فهم عاكفون على مثل هذا فاعلنهم لا سعدوا ان نظر الى مثل هذه الصور الفاتنه فهو لا يجرؤ ان ينصح بنصح عن امر هو واقع في اشد من واذا عرف السبب بطل العجب جاء في بعض كتب الادب قال اعلم ان من اوقع الامور في الدين وانهكها للجسد واسرفها للمال واجلبها للعار واذراها للمروءه واسرعها في ذهاب الجلاله والوقار الغرامه النساء الغرامه النساء ومن العجب ان الرجل لا باس بلبه ولا باس برايه يرى المراه من بعيد متلففه في يديها سيصور لها في قلبه الحسن والجمال وهو لم يرها حتى تعلق بها نفسه من غير رؤيه ولا خبر مخبر ثم لعله يهجم منها على اخضح القبض يعني يطلع على انها قبيحه لما اقترب منها وادم من دمامه فلا يعذه ذلك ولا يقطعه عن امثالها ولا يزال مشغوفا بما لم يذق حتى لو لم يبق في الارض غير امرأة واحدة لظن أن لها شأنا غير شأن ما ذار وهذا هو الحمق والشقاء والسفة هذا هو حال كثيرين ممن أرخوا لأنفسهم العنان في متابعة هذه الشهوات بعض الناس اليوم يتلذزون بالفواحش مع الحيوانات لم يبقى شيء إلا ونظروا إليه ماذا بقي ماذا بقي إن الزنا يا عباد الله أنواع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مسلم أنه قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زنا هما النظر والأذنان زناه الاستماع واللسان زناه الكلام زناه الكلام يا من يتساهل في الهاتف مع النساء يا من يتساهل في غرف المحادثه عبر شبكه الانترنت انت تزني بلسانك وهذا سيثوقك الى زنا اعظم ان لم تنتبه يا اخي المسلم ويقول عليه الصلاه والسلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه وصدق صلى الله عليه وسلم ان الوقوع في هذه الفاحشه القبيحه التي امر الله المؤمنين ان يردموا فاعليها ان كانوا متزوجين ولا يكن في قلوبنا رحمه لهم وهذه من المواضع التي تنسف فيها الرحمه ولا يقل احد اين لين الاسلام واين سماحه الاسلام يقول الله تعالى ولا تاخذكم بهم رافه في دين الله يا من يقرا القران لان الزنا يفسد المجتمع واسبابه تذهب المروءه يصير الناس بلا حياء فماذا يرجى منهم ان هذه الفاحشه لها وسائل فصيره ومتعدده وبعض الجهله مما لا يصح الشرع اذا قيل له ان هذا الامر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مصافحه النساء نهى عن سفر المراه بلا محرم نهى عن الاختلاط عليه الصلاه والسلام نهى ونهى ونهى قال انتم متشددون العالم تقدم وانتم لا زلت لا زلت تفكرون بهذه العقليه وهل تريدنا ان نصل الى ما وصلت اليه الحضاره الغربيه من بهيميه جسديه حتى ان احدهم لا ياتي صديقته او عشيقته في الحديقه والناس ينظرون هذا دقيق نحن نقول هذا لاناس لا يعبؤون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بقول الله تعالى ويظنون ان هذه الايات وهذه الاحاديث انما انزلت للبركه تقرا في المساجد في رمضان لا ان الله عز وجل ما انزل هذه الشريعه الا للعمل كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اول الالباب ان هذه الوسائل التي تقود الى هذه الفاحشه النكره في وسائل كثيره ادناها اقلها مما يتساهل فيه اكثر المسلمين سماء الغناء سماء الغناء لماذا قال الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله اللام هنا ليست للتعليل كما يفهم بعض الناس لكن اكثر الناس لم يدرس الشريعه ولا يعرف اساليب لغه العرب هذه اللام تسمى لام العاقبه ومن الناس من يشتري لهو الحديث لتكون عاقبته ان يضله الله عن سبيله لماذا حرم الله عز وجل الغناء اما الذين يتعلقون بكلام فلان وفلان ويسرقون الاحاديث التي في صحيح البخاري ويسرقون هذه الايه التي في كتاب الله لانها تخالف شهواتهم فالحديث معهم يجب ان يكون عن تاسيس العقيده في القلب اذا كانت العقيده غير مؤسسه ولم يكن القلب خاضعا لله عز وجل في حكمه فان كل حكم يخالف اهواء الناس سيجدون لهم مخارج تثيره جدا يخرجون بها من هذه النصور ان اجمل الوسائل واقلها الغناء وهو غناء الاذنين كما سمعتم في الحديث الذي رواه مسلم يقول يزيد بن الوليد يا بني اميه لما كثر عندهم الغناء والجوارى يا بني اميه هيثم الغناء فانه ينقص الحياه ويزيد في الشهوه ويهدم المروءه وانه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل ما يفعل السكر ان الغناء داعيه الزنا ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى نعم الله كم من حره صارت بالغناء من البغايا وكم من حر اصبح به عبدا للصبيان والصبايا وكم من غيور تبدل به اسم قبيح بين البرايا وكم من معافى تعرض له فامسى وقد حلت به انواع البلايا وصدق رحمه الله تعالى الغناء والموسيقى بانواعها من مقدمات الزنا نحن لا نعرف احدا اذا استمع الى اغنيه ذهب الى المسجد انها لا تسوق الا الى عائلات اماكن مشبوهه والقلب لا يستفد بمثل ما يستفزه صوت الشرا كثيرا مما قل مع الاسف دينهم ومرواتهم وحيائهم من مجتمعهم فضلا عن الحياء من الله عز وجل نراهم وترونهم في الاسواق وفي الشوارع وفي السيارات وفي الطرقات يرفعون اصوات الشياطين يرفعون اصوات الاغاني بكل وقاحه وبكل مجاهرة وكانهم ينادون امثالهم من اصحاب القلوب المريضه من الرجال والنساء كانهم لا يعرفون ان هذه الاشياء من دعاه الفاحشه نسال الله العافيه الا يخشوا الا يخشى هؤلاء ان يكونوا ممن قال الله تعالى عنهم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره لقد زين العلماء ان من يتعاطى اسباب الزنا بالنظر والغناء وامثال هذه الوسائل انه يجب تاديبه ويجب ان يختسب عليه كل ذلك صيانه للمجتمع يقول الامام احمد رحمه الله تعالى اذا خاف الرجل الفتنه لا ينظر اذا كنت تعلم انك تستن لا تنظر الى اي موضع يفتنك احفظ يا أخي دينك قال رحمه الله كم من نظرة ألقت في قلب صاحبها البلادل بعض الذين انحره وتحولوا من أهل المساجد إلى أهل السفر إلى بعض البلدان القريبة والبعيدة ما تحولوا إلا بسبب نظرة نظرة واحدة تحولوا بعدها ولذلك امر الله عز وجل عباده المؤمنين بغض البصر فقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ان الله تبارك وتعالى وهو الحكيم الخبير اللطيف بعباده ما منع المؤمنين من هذه الاشياء الا لانه جل وعلا يعلم انها تسوقهم الى جحيم الدنيا والاخره تحدث شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى عن النظر المحرم وما يؤول اليه من الوقوع في الفواحش وانه ينتهي بصاحبه احيانا الى الشرك بالله العظيم تقولون كيف نهى بعض الصالحين يمن تساهلوا في امر النساء نظرا ومحادثه واختلاطا وسفرا ما الذي حصل بهم تساهلوا وتساهلوا وتساهلوا وانسلخوا من دينهم حتى تركوا الصلاه وترك الصلاه شرك وكفر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيخ الاسلام انه قد ينتهي لصاحبه الى الشرك فكان مما قاله رحمه الله قال قد ينتهي النظر والمباشره بالرجل الى الشرك كما قال تعالى ومن الناس من يستقي من دون الله أنبادا يحبونهم تحب الله الذين يعتفون على الصور المحرمه وأفلام الجنس القبيحه القذره وهم ينادون حي على الصلاه أي المحببتين أعظم في قلوب هؤلاء محبه هذه الصور وهذا العري أو محبه الله ومحبه الصلاه يقول رحمه الله ولهذا لا يكون عشق الصور الا ممن لا يكون عشق الصور الا ممن محبه الله في قلوبهم ضعيفه والله تبارك وتعالى انما ذكر عشق الصور في القران عن امراه العزيز وعن قوم لوط المشركين ثم يقول رحمه الله عن هذه البلايا التي عمت بها البلوى يتكلم رحمه الله تعالى كلاما عظيما ايضا عن اختلاط الرجال بالنساء واعلموا ايها الاخوه ان من اسد اسباب الفتنه بالمراه ومن اسد واعظم ما يفتن الرجل من النساء الاختلاط بالنساء وهذه معركه لا زالت قائمه في كل بلدان المسلمين ونحن في هذه البلاد خاصه بيننا وبين بني علمان بيني وبين العلماني المعركه عظيمه جدا يجب ان يفقه الناس هذه المعركه حتى يعرف يف حتى يعرف كيف يفسرون الاحداث هناك معركه هناك من ينادي بالاختراق في كل مكان ولكن الله عز وجل لهؤلاء المرصاد باذن الله فان عباد الله المؤمنين لا يرضون بمثل هذا ان الاختلاط بين الرجال والنساء من اسد الوسائل ضررا وشررا على المسلمين الاختلاط من اعظم وسائل الانحلال في الفواحش والقاذورات وقد كثر في هذا الزمان من يطالب بهذا الاختلاط ويدعو اليه صراحه حيث ينازون بمزاحمه النساء للرجال في جميع المجالات وفي جميع الاعمال زاعمين انهم يريدون الخير والاصلاح لمجتمعاتهم والله عز وجل يقول الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون يقول ابن القيم رحمه الله متحدثا عن مفاسد الاختلاط يقول ولا ريد ان تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال اطلق مله بليه وشر وهو من اعظم اسباب نزول العقوبات العامه كما انه من اسباب فساد امور العامه والخاصه وبين رحمه الله ان سبب شثره الزنا هو تمكين النساء من الاختلاط بالرجال والمشي بينهم متبرجات متجملات فقد بين اهل العلم ايها الموحدون ايها الباحثون عن حفظ توحيدهم يا من يخاف الشرك يا من يعلم مقدار التوحيد بين العلماء امرا مهما وهو ان سبب الولع بالمحرمات والانكذاب على الشهوات هو ضعف التوحيد وضعف الايمان بالله عز وجل فان القلب كلما ضعف توحيده وقل إخلاصه لله كان اكثر حبا للفواحش ووقوعا في الشبهات فعلم يا من درست العقيده الواسطيه وكتاب التوحيث وغير هذه الكتب من كتب العقيدة أنك إن لم يكن في قلبك رادع عن النظر إلى مثل هذه المحرمات ومتابعة بها فإنك لم تستجد شيئا مما درفت إنها ثقافة ليس لها أثر في سلوكك يقول الشيخ الإسلام رحمه الله هذا أي العسك والشهوات إنما يبتلى به أهل الإعراض وكتاب التوحيث عن الاخلاص لله الذين فيهم نوع من الشرك والا فاهل الاخلاص كما قال الله تعالى في حق يوسف عليه السلام كذلك لنصرت عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين وفي قراءه انه من عبادنا المخلصين امراه عزيز كانت مشركه فوقعت في هذه البليه مع ثونها متزوجه قد لا بحتاج الى هذه القضيه لكن الاجراء كافها الى هذا فيما وقعت فيه من السوء ويوسف عليه الصلاه والسلام مع انه اعزب وثاب وغريب ويراود ويلاحق يستعين بالله عز وجل لانه مخلص لله فيقول والا تصلف عني كيدهم اصبر اليهم واكن من الجاهلين فيستجيب الله دعاء المخلص الموحد الصادق مع ربه فيصرف عنه السوء قال الله تبارك وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين ولذلك ايها الاخوه عصم الله تبارك وتعالى يوسف في موضع والله لو تامله احدنا كيف يفعل مواضيع من اكثر المواضيع حساسيه لو تاملتم يا عباد الله قصه يوسف كيف فتحت بهذه المراه انكم لن تتعذبون كيف نجاه الله نجاه الله بتوحيده نجاه الله بايمانه لانه اصلا معرض عن هذه الاشياء انما هي ارسلته بهذا فكيف بحال من يبحثون عن هذه الاشياء قال الله تبارك وتعالى لا يؤمننهم اجمعين على لسان ابليس الا عباده منهم المخلصين وقال تعالى ان عبادي ليس لتع عليهم سلطان الا من اتبعتم الغاوين والغي هو اتباع الهوى استغفر الله يا عباد الله في هذه المساله استغفر الله في نظركم استغفر الله في اسماءكم اتقوا الله في الاماكن التي تذهبون اليها فان الدنيا ثانيه هذه الدنيا يا عباد الله مهما طال طالت مدتها فانها صائره الى زوال فاعد العده لملاقاه الله تبارك وتعالى وما احسن ان يلقى الله عز وجل عبد طهر نفسه من مثل هذه القذرات نسال الله تعالى ان يعيننا واياكم على انفسنا صلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمؤمنين المستقيم العفيفين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو حافظ الصالحين وصارفهم عن سبيل المجرمين واشهد ان محمدا عبده ورسوله امام المستقيم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا عباد الله ان الافتتان بالنساء يورث انواعا من العقوبات والمصائب في الدنيا والاخره من اعظمها موت القلب وسلب الايمان والحرص على الذنب ونسيان القران وعمل بصيره وسواد الوجه وذهاب العافيه والسقوط من عين الله تعالى واعين عباده إن الزنا وأشباهاه من الفواحش يجمع خلال الشر كلها من قله الدين وزهاب الورع وفساد المروءه وقله الغيره فلا تجد زانيا معه ورع ولا وفاء بعهد ولا صدق في حديث ولا محافظه على صديق ولا غيره تامه على اهل نسال الله العافيه والسلامه اما عذاب الزنا اما عذابهم في قبورهم قبل ان يبعثوا فهو تذيذ لمن تأمله اذ يقذفون في سنور يشتعل ناراً الى يوم القيامة ففي حديث سمورة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الليلة رجلين اتياني فاخرجاني فانطلقت معهما فاذا بيت مبني على مثل بناء التنور اعلاه ضيق واسفله واسع يوقد تحته نار فيه رجال ونساء عرا فاذا اوقدت النار ارتفعوا الى المكان الضيق ارتفعوا حتى يشادوا ان يخرجوا فاذا اخمدت رجعوا فيها فقلت من هؤلاء قالوا هم الزنا رواه الامام البخاري في صحيحه فاتقوا الله يا عباد الله اتقوا الله عز وجل في انفسكم وفي اهلكم وفي مجتمعكم فانها مسؤوليه عظمه علينا جميعا نسال الله عز وجل ان يختم بالاستعاده اجالنا اللهم اختم بالصالحات اعمالنا وبالاستعاده اجالنا اللهم اجعلنا ممن يتعاون على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انك سميع الدعاء اللهم اصلح احوال المسلمين اللهم اصلح احوال المسلمين اللهم اهدي ضالهم اللهم حدب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اعز الاسلام واهله واذل الشرك والكفر واهله اللهم عرج ثم باعوانهم من النصارى الصليبيين والمنافقين المرتدين اللهم فرق جموعهم ومزق شملهم وزلزل اقدامهم اللهم اجعل باثهم بينهم اللهم الق الرعب في قلوبهم والقي والقي عليهم رزك وعذابك اله الحق اللهم انهم يريدون اشعال نيران الحرب في بلاد المسلمين اللهم رد كيدهم في نحورهم اللهم احفظ اخواننا المسلمين في فلسطين اللهم احفظهم في افغانستان اللهم احفظهم في شيشان اللهم احفظهم في كشمير وفي الهند وباكستان اللهم احفظ إخواننا المسلمين في العراق اللهم اجتع عنهم كل ضر وبأس يا رب العالمين اللهم احنهم بشمايتك واحفظهم بحفظك اللهم من أرادهم ففجر سلاحه بين يديه وأنت رب العالمين اللهم إنهم لا يعجزونك أي كذلك المتغطرسين اللهم عجل عقوبتهم اللهم اذبع بأسهم وضرهم ونكايتهم عن الضعفاء من المؤمنين الله قوه لا حول لهم اللهم اهذبهم بالزلازل اللهم اشغلهم في ديارهم بأنفسهم اللهم اجعلهم يتمنون الموت في ديارهم انهم لا يعتزونك يا رب العالمين اللهم امنن في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاتا امورنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا ربك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين